فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين، إنك ذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي النَّاضِرِينَ دم عن لا خرين، وإنكم لا تمرن عليهم مصبحين، وبالليل، أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ بَأَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَثَأَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يومه وعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من قطى. وأرسلناه إلى مئة ألفنه يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفكيموا ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ ألا لا يقولون من إفكيهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكمون